أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لافا كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إن يقولون إ ل ا كذبا فلعلك ب ا ق ع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا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 وهيئ لنا من أمرنا ر شركه د ا ف ا ع ل ى ا ن ه م د ي ا ل ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا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 ف أ و و ا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من رفقات ر ه م ذ الشمال آيات الله من الله ذلك وهم فجوتهم من من من فهو يهدي في و ف ض ي ل ه الدكتور م ح م ل راتب النابلسي و ت ح س ب ه م أيقابا و س و د و ن ق ل ب ه م النابلسي ت ا ي ي م و ت الشمال ل و ك ه م ب للعلوم و ت ع ي ه م ل ل ي ت ن ه م ف ر الاسلاميه ر ا ن ل ت س ا ا ل و ب ي ن ق ا ل ق ا ئ ل ه ا ل م ك ت و ر محمد ر ا ل ب ا ل ن ا يوما أو ب ع ض ي و م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 ولن م و س و إ ذ ا آبدا و ك ذ ل ك أ ع ث ر ن ا ع ل ي س ي للعلوم أ ا ل ا س ل ا ر ي ب ف ي ه ا إذ يتنازعون ن ب ه م أمرهم ف ق ا ل و الله بن م ب ن ي ا ن ربهم أ ع ل م بهم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 فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ا طاهرا ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن أن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ولبثوا ش ي ك ه ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة سنين و ل ه د قل شركه دعويه ل ل م بما ب ث ا غير ب السماوات ا ل و أ ض أ ب ص ربحيه ه و أ ذات ل مضمون ن اجتماعي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 وان يستغيثوا يراثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نطيع اجر من احسن عملا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 نعم ا ل س و ا ب وحسنت مرتفقا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 أنا أكثر موسوعه ن ك م ا أ ز ن ف النابلسي ج وهو ن ف قال ما أظن أن ت ب د هذه ل ل د ل و م ا أظن ل ا س ل ا ئ م ة ه و ل موسوعه النابلسي أ ج د ن ر ل ل ع ل ا م ا ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه و م ي ح ا و ه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 إن ترني أ ن ا أ ق ل م ن ك م ا ل و ل د ا ف ع س ى ر ب ي أن يؤتيني خيرا م ن جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه ا حسبانا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 خير ع ق ب اسماء واضرب لهم الحياة الدنيا كماء أنزلناه لهم مثل ل من ف الله خ ت ط به نبات ا أ فأصبح ر ض ا ل ر ي ا ح و ك ا ن الله ل ع ى كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا شيء زينة مقتدرا ا ل ب ا ق ي ا ت ا ل ل ص ا ح ا ت خ ي م ان ب ك ث و ا ب ن و خ ي ر أ م ل ا و و ي من س ي ر الباقيات ج الصالحات أ ر ض خير منهم أحدا عياد ربك ثوابا و خ ق ن ا ك م أ و ل مرة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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه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 وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا قال ل أ م أقل و س ت ط ي ع معي ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي عذرا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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبد لهما ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما وأما فكان في وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما لغلامين يتيمين المدينة لهما الجدار فكان في كنز تحته صاد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 ت لفضيله أ الدكتور من ف نعذبه محمد إلى راتب ب ه ي النابلسي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 و م اسماء ا الله ا ل ح س ن حقا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 لفضيله ا ل ا ي ب غ و ن عنها ح و ل ا قل لو ك ا ن ا ل ب ح ر م ل د ي